يلعب ا ل ك ر ة في العمق باتجاه يونس يونس والكونترول يونس يونس ممكن ك ر ة الهدف ا ل أ و ل باتجاه مصطفى مصطفى تعود الى يونس بول 「うちゅうこともあったかい」<音楽> あ ا ل ق ي ق ه ا ل ث ا ن ي ة وتسعين ا ل يونس يونس يونس ت م ر ي ر